يا وجد حالي وجد من شيب وضاق شاف الجعود اللي بلا منه دين حمله ثقيل ودمع العيان دفاق وعمره على خبري 63 بيح كنينه ما فعل ابنه العاق من بعد ما حطه في دار المسنين شالوا جميع اغراضه وكل الاوراق مصحف وطاقيه وغتره وثوبين فارق جميع اهله بلا لم وعناك وخذ ناظر حول يسار ويمين مع فارق التشبيه ما شيء طاق اللي يجحدك وفارقوك القريبين هذا وجودي لحظه اعلنتها فراق يلي اخذت الروح والقلب والعين اشقيتني والصبر في غيبتك شاق أصبر على الايام واصبر على البين اتلفت فيني حس وشعور وخلال يا نزعه الواهس من الخاطر الشين كل ما يطول البعد تزداد الاشواق عساك يصدوف الليالي تحنين متى ظلام الليل ينهيه الاشراق ونعود في عيون البشر اجمل اثنين ونعود في عيون البشر ajmal 2